والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه تقؤن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه تقؤن ولا يحل لامرئ ان يكتم ما كلف الله في احلامه إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحل لهم أن يكتل لما خلف الله في أرحالهم إن كن يؤمن بالله وابولتهم احب بودهم في ذلك ان اراد اصلاح وابولتهم احب بودهم في ذلك ان اراد اصلاح ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف المعروف وللرجال علينا درجه والله عزيز حكيم وللرجال علينا تدرج والله هو